والموسمات عفا فالعاصقات عصرا والناشرات نشرا والفالقات فقا فالنقيات بكرا عفرا لهم مدرا إنما جمع لواقع فإذا وإذا الرسل في <تصفيق> أي يوم في وما يريهم ما خلقوا فقنوا لنا كان من ينكر كم من بعث الله كذا تاحيا ام وجعلنا في اواخ الشفاط وَيُنِيرُ مِنْ الْكَانِبِينَ يُنْطِلُ مِنْ أَعْمَالِ الْتُمِيتُمْ كَانِبُونَ يُنْطِلُ مِنْ أَغْرِبِ النِّهَارَةِ شُعَابًا وإنه بما تنصف ويعطي اليوم من المكرمين هذا يوم لا ينفقون ولا فأكلم ما يشهدون كنوا شغرا يعمل بما كنت تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وإن يوم المكذبين می‌دانم نه